صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً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 هل من خالق غير الله أرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترف الكفيه مواخر لتبتهو من فضله ولا لكم تشكورون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز